وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم وله مغذب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبذئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟